فَلَمْ يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أَمْ لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاء وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيه بلتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون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 وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُوَمِنُونَ بِلَا خِرَةٍ عَنِ الْصِّرَاطِ لَا نَكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاكُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ وَضَرِرَ الَّذُجُو فِي طُوِّيَانِ مِعْبَوْلٌ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 لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا لقد وعدنا نحن الا اساطير الاولين Allah